ايه صوت الهواء الجامد ده؟ عارفين يا ولاد؟ انا يصعى لو في مركبي انا مش هخاف من الرياح تيجو نرنب مع بعض؟ لو يصعى في يلا بقى نكمل التنمّة نشيل كلمة كلمة الروعة غلط. اشي مريا رويا